وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد ما زال الكلام في هذا الفرع وهو من دخل في صلاة العشاء وبعد أن دخل في الركوع الرابع تذكر أنه لم يأتي بالمغرب فهل يمكن تصحيح صلاته عشاء ثم بعد إتمامها يأتي بالمغرب أم تقع فاسدتان وذكرنا فيما سباق ان البحث في جهتين الاولى في مفاد ادله الترتيب والاخرى في مفاد حديث لا تعاد وقد استقربنا في الجهة الأولى أنه لا دليل على شرطية الترتيب لأكثر من الدخول في الركوع الرابع حيث ان ترتيب المعتبار هو الترتيب في المسمى أي أن المسمى بالعشاء يشترط في صحته أن يقع بعد المسمى بالمغرب وحيث ان المسمى بالعشاء متقوم بركوعات اربعه والا فباقي الاجزاء مشتركه بين المغرب والعشاء فلا مائز في المسمى بينهما إلا بالركوع الرابع فلأجل ذلك متى دخل الركوع الرابع فقد انتفى موضوع شرطية الترتيب. فإذا التفت إلى أنه لم يأتي بالمغرب بعد أن دخل في الركوع الرابع، فقد التفت إلى الترتيب بعد انقضاء. وقته وانتفاء موضوعه ومقتضى ذلك ان تقع هذه الصلاه عشاء حيث لا يعتبر الترتيب في بقيه الاجزاء ولكن لو بنينا على اعتبار الترتيب في جميع الاجزاء كما ذهب اليه سيدنا الخوئي قدس سروه فهل يمكن تصحيح هذه الصلاة من جهة أخرى أم لا فيقع الكلام في الجهة الثانية وهي أنه هل يستفاد من حديثي لا تعاد؟ صحة هذه الصلاه مع ان المكلف قد اخل بالترتيب في بقيه الاجزاء اخلالا عن التفات وقد افاد سيدنا الخوي قدس سره ان ظاهر التعبير بلا تعاد هو ان موضوعها من التفت للخلل بعد وقوعه فلا شمول فيها لمن التفت للخلل اثناءه والوجه في ذلك ان التعبير بلا تعاد انما يصح في مورد يصح فيه أن يقال أعاد وهذا لا يتصور إلا بعد أن مضى وقت الخلال فمن ارتكب خللا في الصلاة سهوان أو جهلان ثم التفت إليه فمقتضى القاعده ان يخاطب بي اعاد اي فيأتي فياتي دور للحديث فيقال لا تعاد اذا كان الخلل في غير الخمسه سواء كان ذلك الالتفات بعد الصلاة أم في أثناء الصلاة كمن التفت لخطأ في القراءة بعد أن ركع حيث مضى وقت الخلال ولو أراد أن يتدارك له أعاد إذ لا يمكن التدارك إلا بالاعاده كي لا يلزم زيادة ركنين أو حصل الالتفات بعد الصلاة فإن لسان لا تعاد في مورد يصح فيه ان يخاطب باعاد يشمل الفرضين واما لو التفت للخلل وهو يفعله فانه لا يصح هنا ان يخاطب باعاد كي ياتي مجال لحديث لا تعال بال من التفت للخلال وهو فيه يقال له صلي فهو مخاطب بالامر الاول لا بي اعيد اي ما زال مخاطبا بالأمر الأولي وهو صلي صلاة تامة لأنه مخاطب بأعيد فحيث إن من التفت للخلل وهو ملتلبس به لا يصح خطابه بأعيد بل يخاطب باصل الأمر لم يشمله لسان لا تعاد والنتيجة اختصاص حديث لا تعاد بمن التفته للخلل بعد أن مضى موقعه بحيث لا يمكن تداركه ولاجل هذه النتيجه ثمن تذكر المغرب بعد ان ركع الركوع الرابع فيقول قد اخل بالترتيب فيما مضى وهو الركوعات الاربعاء سهوا لكن إخلاله بالترتيب فيما يأتي إخلال عن التفاتين فبما أن الإخلال بالترتيب فيما يأتي عن التفاتين إذن فلا يتصور في حقه أعد كي تشمله لا تعاد فحديث لا تعاد ابدا وابدا غير شامل لهذا الفرض نظير اذا التفتت المراه أن شعرها منكشف أثناء الصلاة فيقال بالنسبة لما مضى من الأجزاء قد أخلت بستر بدنها إخلالاً سهويا ولكنها بالنسبة لهذا الآن الآن الالتفات حيث إنها حينما التفتت تداركت وقامت وسترت شعرها لكن هذا الآن الذي التفتت فيه لظهور شعرها كان الإخلال في هذا الآن اخلالا عن التفاتين وإن كانت تداركته بسرعتين إلا أنه إخلال عن التفاتين فلا يشمله حديث لا تعاد بل لا محالة شنو تفسد صلاتها وكذا من التفت مثلا وهو يصلي في مركبه متحركه قد التفت الى انه اخل بالاطمئنان فيما سبق اخلالا سهويا لكنه في هذا الآن الذي التفت لعدم الاطمئنان ثم تدارك فوقف كان الإخلال اخلالا عن التفاتين هذا بحسب رؤيتي سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره والمحصل عدم شمول لا تعاد للإخلال عن الطرارين لأن الإخلال عن الطرارين وإن كان اخلالا عن عذرين لكنه إخلال عن التفاتين فمن اضطر في اثناء الصلاه ان يصلي بلا ساتر لعورته او بلا اطمئنان او ما اشبه ذلك فلا تشمله لا تعاد بل لابد من دليل خاص على صحة صلاته لان إخلاله عن ارتفاعين ولكن السيد الاستاذ دام ظله تبعا للمحقق النائين قدس سره ذهب الى امكان تصحيح صلاته عشاء وأظن أن هذا هو رأي سيد الإمام قدس سره ولكن لستم متأكدين وأفاد في تقريب ذلك أن حديث لا تعاد مشتمل على صدر وذائل فبين حاضي وهو قوله لا تنقض السنه الفريضه مطلقا حيث ان مفاد هذه الفقره ان الاخلال بالسنه لا يوجب بطلان الفريضه سواء كان الخلل مما مضى موضوعه او كان عن التفات فان الاخلال بالسنه لا يوجب نقض الفريضه ان السنه لا تنقض الفريضه نعم لا يشمل هذا ال... هذه لا تشمل هذه الفقر من اخل عنه عن عمد يعني بدون عذر بلحاظ أن حديث لا تعاد وارد في مقام التعذير فهو محفوف بالمرتكز العقلائي القائم على عدم معذريه العمد والجهل التقصيري ومقتضى هذا الاحتفاف انصراف حديث لا تعاد لفرض الإخلال عن عذرين وعن عمدين سواء تفت للخلل بعد وقوعه أو كان ملتفتا أثناءه المهم أن الإخلال عن عذرين واما اذا نظرنا الى الصدر وهو قوله لا تعاد الصلاه فحتى لو سلمنا بما ذكره سيدنا من انه انما يصح خطاب لا تعاد في مورد يصح فيه شنو خطاب أعيد وهذا لا يتصور إلا في من التفت للخلل بعد مضيم لكن لسان لا تعاد مجرد شنو إرشاد إلى الصحار، فالمنصرف العرفي من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الإرشاد إلى أن الإخلال بغير الخمسة لا يضر، فهو ليس في مقام الخطاب بلا تعاد. كي يقال إنما يصح الخطاب بلا تعاد إذا صح الخطاب بأعاد بل هذا مجرد إرشاد إلى صحة الصلاة أي عدم مانعية الإخلال بغير الخمسة وإذا كان اللسان إرشادا فلا يعتنى بالخصوصيات المأخوذة في هذا اللسان وبعبارة أخرى لا تجري أصالة الاحتراز في الخصوصيات المأخوذة في اللسان الإرشادي اذ ليس امرا مولويا ولا خطابا كي تراعى فيه خصوصيات اللسان فهذا نظير ما ورد يكفيك من التراب عشر سنين فهل يظن باحد ان للعشر سنين خصوصيه وإنما هو مجرد إرشاد إلى طهورية التراب ولكن هذه النقطة ينبغي على الشيخ إبراهيم بحثها والتأمل فيها وهي ما يكتب الطابع شيخ إبراهيم وحي أن اللسان وإن كان إرشادا لامر فلعل المرشد إليه ما كان في إطار هذا اللسان لا أوسع منه فمجرد كون اللسان ارشاديا لا مولوياً لا يعني الغاء الخصوصيات التي وردت في هذا اللسان بل ينبغي القول انه ارشاد إلى حكم إطاره وحدوده ما كان ضمن مفاد هذه الخصوصية مثلا مثلا وهو ما ورد في باب الصوم اذا قال المولى اذا كذب الصائم او جامع الصائم زوجته كفر باطعام ستين مسكينا فربما يقال ان هذا اللسان مجرد ارشاد الى سببيه الجماع ممن هو مامور بالصاوم لثبوت الكفاره فلا تجري أصالة الاحتراز في خصوصيات اللسان ولكن قد يقال بأن ظاهر اللسان أن مرشد إليه هو السببية الجماعي لثبوت الكفارة ممن يصدق عليه أنه صائم لا مطلقا فلو فرضنا أن الإنسان لم ينوص من الأصل أو نوى الصوم ثم نول إفطار قبل أن يرتكب الجماع وقيل بأن نية المفطر مفطر مو المفطر كثير من المشايخ يغلطوا مفطر المفطر هو الإنسان هذا مفطر الجماع مفطر المفطر هو الإنسان اللي أفطر مو الجماع مفطر شو مفطر الجماع أفطر الإنسان ذاك يقال فطره فهو شنو مفطر مفطر ده فطر الآخر نعم يعني إذا جامع زوجته فقد فطرها آه. شوف وين يروح هو يروح الشغلات زينة إحنا قاعدين نتكلم في الدرس يا شهر أحسابي <تصفيق> فيقال ان من لم ينوي من الاصل الصوم او صام ونوى المفطر فليس الان بصائم كي اذا تحقق منه الجماع كان سببا للكفار فكون اللسان ارشادا لا يعني رفع اليد عن الخصوصيات المأخوذة في اللسان. فكذلك في المقام نقول صحيح أن قوله لا تعاد إرشاد افتهمنا شنو يعني قابل ما نفهم له المقدار. صحيح ان قوله لا تعاد ارشاد الى عدم مانعيه الاخلال بغير الخمسه افتهمنا هذا ولكن لعل المرشد اليه عدم مانعيه الاخلال بغير الخمسه اذا كان ذلك شنو بعد الالتفات او اذا كان الالتفات للخلل بعد مضي موضوعه فالمرشد اليه هو هذا لا اكثر من ذلك فكون لا تعاد ارشادا لا يعني اننا ناخذ بل بعموم الذيل وهو قوله لا تنقض سنة فريض لكل خلل ولو كان ملتفتا إليه أثناءه فرق خل المفرق من مثالين أصل الفكرة النقاش في المثال ليس فرد هذا خلاف هذا عرفنا دائرة ليه ليه <ourself> انت الولي لا هو سيد وانت الولي بعد <goal> <بم> <تكفيق> لا <تكفيق> <isn't> <تكفيق> نعم لابد <cartoon> ان نعرف لا أن الدائره التي ينفي فيها الحكم او يثبت فيها الحكم مسابقة قبلها. ها ما نقدر نعرف نريد نعرف من نفس اللسان. من نفس اللسان مثل هذا لا ما في هذه الحالة إذا تف. ليش؟, <تصفيق> ليش من وين تنتف خصوصية اللسان؟ أنت قلت. القاعدة الأولية أن أصلت الاحتراز تجري. ليش نرفع اليد عن القاعده الاولي تقولوا اللسان ارشادي خفر يكون ارشاديا ما دام اصاله الاحتراز اصلا عرفيا يجري حتى في اللسان الارشادي فهو يضيق المرشد اليه او يوسعه وشن مشكله إذا ما أرفأ إلا من هذا اللسان عزيزي. واللسان هذا صارت ما إلي خصوصيين ليش ما إلي خصوصيين لا إله إلا الله إلي أدري إرشاد و... للصحة مطلقين لإرشادنا الصحة في فرض معين في حدود معينتين ما أريد نثبت من أول ما أريد, أريد نثبت من أول من أول نفس اللسان ده هذا مبطل للصحة فهي ليس الصلاة كالصيام ده فنقول هي اصلا باطلة قبل هذا اللسان وبعدين هذا أما إذا من نفس اللسان خو حمله على نور الشهرة لا حاول ولا قوة بعد ما يقبل التخصيص هو يا خيتي شو ما يقبل التخصيص ما يقبل شو بيان قا... ما في بيان قاعدة كلية ماكو تخصص هو اللسان منصرف من قاعه نحن لا ندعي التخصيص ندعي التخصص. اللسان منصرف من الأول إلى عدم مانعية الخلال في غير الخمسة لمن التفت إليه بعد مضيه من الأول وأشك ما كده قاعقليه قاعدين نيجي على العرف يادق عقليه ناجبنا كلام المنظومة والأكلام الأسفار وقاعدين نمشي على العرف يقول لسان لا تعاد هو هاد لسان لا حين الآن يعني في الآنية بعده طبعا فإذا التفت في الأثناء إذا التفت في فما هاي الآنية لا ماكو الآن التفت هواء التفت مو مطمئن كانت <تصفيق> ليش ما ما ماخذ مو اخلال هذا لا لا مو اخلال لا يسمى عن عذر ليس ما يخالف هو يقول سيد الخوي يسلم انه اخلال عذري شوفوا هو السيد الخوي يقول هذا اخلال عذري هذا اخلال اضطراري ولكن لا تشمله لا تعادله لانه اخذ في موضوعها من التفت للخلل بعده وقال اخلال عذري ما يقوم يقول لا ويسلم بذلك سين الانصراف عن هيك سبب واضح يعني اراده وروح او اكثر لا, لا تعاد لا تعاد لسان لا تعاد <تصفيق> الان ما يعتقد من بعض الروايات بما انه وقع من خلل في بنائها انه لا يمكن انك او يستحدد هذا التعبير بانه قد استئذن نفسه سيراه اراد اولا ثانيا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 احسنت يا شيخ علي زادك الله حسنا إلا أن يقال بأن أعاد ولا تعاد وأعيد ولا تعيد مما كثر استعماله في النصوص لمجرد بيان المبطلية وعدمها أو الصحه وعدمها ولأجل ذلك لا ينصرف من هذا التعبير لدى العرف إلا بيان الصحة لا بيان الصحة بقيد أو في فرض معين والنتيجة من؟ التفت بعد الركوع الرابع من العشاء إلى أنه قد نسي المغرب فالإخلال بالترتيب فيما مضى سهوي والإخلال بالترتيب فيما بقي اضطراري لأنه لا يمكنه أني أو لا يمكنه غير ذلك بأن يأتي بالمغرب ويبقى في العشاء فلا محاله إخلاله بالترتيب فيما بقي من الأجزاء شنو؟ الطراريون هاي شنو. ما يريدون أن نصلح نصلحهم فبما ان الاخلال اضطراري عذري كان مشمولا للا تنقض السنه الفريضه كاخلال المراه بستر الشعر في ان الالتفات فان اخلالها به في ان اضطراري اذ لا تستطيع غير ذلك واشباه ذلك من الفروض والمسائل فتلخص من ذلك أن أنه لا يبعد تصحيح صلاته عشاء إما لعدم شمول أدلة الترتيب لمثل هذا الفرض أو لكون هذا الفرض من صغريات شيخ إبراهيم لا تعاد كنا نريد نتعرض لكلام السيد الإمام في كتاب الخلل بعد ما صار مجال إن شاء الله إن شاء ما كنت توفير إن شاء الله في يوم السبت الآتي والحمد لله رب العالمين